عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وعاصرها وحاملها ومعتصرها والمحمولة إليه وحاملها رواه والمحمولة أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر رواه الدارمي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون إِنَّمَا يريد الشيطان أَن يوقع بينكم العداوة والبغضاء الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم تنتهون عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فانها مفتاح كل شر رواه ابن ماجه لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا منان رواه الدارمي لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه لعنى الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ملها والمحمولة إلي.